ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم كنهن بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون اني رسول الله اليكم